الله أعلم حيث يجعل رسالة سيصيب الذين أجرموا صوارع عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن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 وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلونا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله إن لك حكيم عليم وكذلكnولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي, يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقار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 ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون